أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا دين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على قراط تقين فازن العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول عنا أخنهم فهم لا يؤمنون. أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبترون وسوى أغلالا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 قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنسنا الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا وطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أنيم قالوا طائركم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر لا تغن عني لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا ثم فاسمعون قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما اعذ على قومي من بعدي من جند من السماء إذا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حفرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناد وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم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 والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم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 وَخَنَقَنَا نَهُمْ مِمَّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنَّ شَأْنُ بُرْقَهُمْ فَلَا خَلِيقَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ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 صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْسِيَةَ وَلَا إلَى أهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفْخَفِ السُّورَ فَإِلَى هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إلَى رَبِّهِمْ يَسْنُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثْنَا مِنْ نَبْقَدِنَا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 إن أصحاب الجنة اليوم في جبل فاكهون هم وأزواجهم في غنال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يزدعون سلام قولا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 وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا هَفَنَمْ تَكُونُوا تَعْقِنُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ إِسْنَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نقسم على أفواههم وتكلمنا وتكلمنا أئمهم وتشهد أرجونهم بما كانوا يكذبون ولو نشأوا لطمسنا على أعينهم فسبق السرّاط فإن لا ولو نشأوا لما سخرهم على مكان ذيهم فما استطاعوا فما استطاعوا مضيّو ولا يرجعون ومن نعم ذهُنكِسه في الخلق أفنا يعطون وما علمناه الشعر وما ينبغي له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 وذلّ الله لهم فمنها ركوع ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أ فلا يشكرون والتخذوا من دون الله آله تلعلهم ينصرون لا يستطيعون نقرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو قسيم مبين واضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي غمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم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 إنما أمره إذا أوعد شيئا أن يقول له كن فيكون فاسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون